فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إلا قَوْمَ يُونُسَ فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ 119. وكتشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين ولو شاء ربك لا امن من في الارض كلهم جميعا ولو في الارض كلهم جميعا اف ان تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين كونوا مؤمنين وما كان لنفس ان تؤمن الا باذن الله وما كان لنفس ان تؤمن الا باذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون ويجعل الرجس على قُلْ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلْ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ قَوْمًا لَّا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 تاوغيرين قل فانتظروا اني معكم من المنتظرين ثم ننجي رسلنا والذين امنوا, رسلنا والذين آمنوا كذلك حق قَدْ عَلَيْنَا جُنَاحُ الْمُؤْمِنِينَ كَذَلِكَ حَقٌّ عَلَيْنَا أَنْ نُجِزَ الْمُؤْمِنِينَ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِنْ دِينِي فَلَا أَعْبُدُ الذين قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي شَكٍّ مِّن دِينِ سَلُوا الَّذِينَ هُم مِّن أَهْلِ الذِّكْرِ فَإِن كُنتُمْ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 وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكون من المشركين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكون ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فان فعلت فانك اذا من الظالمين فان فعلت فانك كإذن من الظالمي